بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وق وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل ان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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إتيأطع عن أوكرها قالت تأتينا طائعين فقدواهن سبع سموات في يومين وأوحا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ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 إلا أن رفهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبَصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ضَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ضَنُّكُمُ الَّذِي ضَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم, فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم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 فَلَنُذِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا عذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزاؤُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِلَّا النَّارَ له فيها النار لهم فيها دار الفلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألين الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ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 31.そして Eğer kita membuat者 Al-Quran Al-Fatihли, then tersebut said,h Господat Al-Fatihah Tuhnek Al-ifeber-A 외in, dan ad Reverend Take racers, dan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 لا يقون أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا إروجت إلى رب إن لي عدّه للحسناء فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 ألا إنه بكل شيء محيطا